ونحن لا نزال مع المؤلف في حديثه حول قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال أثابه الله فضل الأذان وآداب المؤذن لا شك أن الأذان من أفضل الأعمال وأن المؤذن يشهد له ما سمع صوته من حجر ومدر إلى غير ذلك مما ذكر في فضله وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين أطول الناس اعناقا يوم القيامة وقال عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لأذنت وقال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين رواه أبو داود والترمذي إلى غير ذلك من فضائل الأذان فقيل مؤتمن على الوقت وقيل مؤتمن على عورات البيوت عند الأذان فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنين على الوضوء له كما في حديث لا ينادي للصلاه إلا متوضئ وإن كان الحدث لا يبطله اتفاقا ولما كان بهذه المثابة كانت له آداب في حق المؤذنين منها أن يكونوا من خيار الناس كما عند أبي داود ليؤذل لكم خياركم وليأمكم أقرأكم وعليه فقد حذر صلى الله عليه وسلم من تولي الفسقة الأذان كما في حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن المتقدم فإن فيه زيادة عند البزار قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك فقال إنه يكون بعدي أو بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم ومنها أنه يكره التغني فيه لأنه ذكر ودعاء إلى أفضل العبادات وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له إني أحبك في الله قال ابن عمر لكني أبغضك في الله فقال ولما قال لأنك تتغنى في أذانك وفي المغني لابن قدامه ولا يعتد بأذان صبي ولا فاسق أي ظاهر الفسق وعند المالكية لا يحاكي في أذانه الفسقة ومنها ألا يلحن فيه لحنا بينا قال في المغني ويكره اللحن في الأذان فإنه ربما غير المعنى فإن من قال أشهد أن محمدا رسول الله ونصب لام رسول أخرجه عن كونه خبرا ولا يمد لفظة أكبر لأنه يجعل فيها ألفا فيصير جمع كبر وهو الطبل ولا يسقط الهاء من اسم الله والصلاة ولا الحاء من الفلاح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن لكم من يدغم الهاء الحديث أخرجه الدار قطني فأما إن كان الفغ لا يتفاحش جاز أذانه فقد روي أن بلالا رضي الله عنه كان يقول اسهد بجعل الشين سينا نقله ابن قدامة ولكن لا أصل لهذا الأثر مع شهرته على ألسنة الناس كما في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ومن هذا ينبغي تعهد المؤذنين في هذين الأمرين التلحين واللحن وكذلك الفسق وصفة المؤذنين قال صاحب التتمة اذابه الله الصلاة بين أذان عثمان رضي الله عنه والأذان الذي بين يدي الإمام قد تعود الناس في جميع الأمصار صلاة ركعتين عند الأذان الأول الذي يقع الآن قبل الوقت وقبل جلوس الإمام على المنبر وهو المسمى عند الفقهاء بأذان عثمان وقد تساءل الناس عن هذه الصلاة أهي سنة أم لا ويتجدد هذا السؤال من حين إلى آخر قال وأجمع ما رأيت فيه هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة خاصة جوابا على سؤال وجه إليه هذا نصه هل الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أو التابعين أو الأئمة أم لا وهل هو منصوص في مذهب من مذاهب الأئمة المتفق عليهم وقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة هل هو مخصوص بيوم الجمعة أم هو عام في جميع الأوقات فأجاب رحمه الله ورفع درجته وأحسن مثوبته بقوله أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا ولا نقل هذا عن أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر ويؤذن بلال ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ثم يقيم بلال فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة ولا وقت بقوله صلاه. صلاة مقدرة قبل الجمعة بل ألفاظه فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له الحديث وهذا المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر منهم من يصلي ثماني ركعات ومنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي ثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلي أقل من ذلك ولهذا كان جمهور الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد ثم قال وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وهو المشهور من مذهب أحمد وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة فمنهم من جعلها ركعتين ومنهم من جعلها أربعا تشبيها لها بسنة الظهر وقالوا إن الجمعه ظهر مقصورة وهذا خطأ من وجهين وساقهما وخلاصة ما ساقه فيهما أن الجمعة لها خصائص لا توجد في الظهر فليست ظهرا مقصوره وكذلك أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي في سفره سنة للظهر أي وهي مقصورة في السفر فلا تمسك في ذلك أما عن حديث بين كل أذانين صلاه فالصواب أنه لا يقال إن قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة وأنه صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة مرتين وقال في الثالثة لمن شاء وهذا يدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات الخمسة وأن ذلك ليس بسنة راتبة وقد احتج بعض الناس بهذا على الصلاة يوم الجمعة وعارض غيره قائلا الأذان الذي على المنارة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويتوجه عليه أي قال هذا الأذان الثالث لما سنه عثمان رضي الله عنه واتفق عليه المسلمون صار اذانا شرعيا وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة وليست سنه راتبة كالصلاة قبل المغرب وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال وكلام أحمد يدل عليه وحينئذ فيكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أن هذه سنة راتبة أو واجبة لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها احيانا كما ينبغي ترك قراءة السجدة يوم الجمعة احيانا ثم قال وإذا كان رجل مع قوم يصلونها فإن كان مطاعا إذا تركها وبين لهم السنة لم ينكروا عليه بل عرفوا السنة فتركها حسن وإن لم يكن مطاعا ورأى في صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقوله لهم ونحو ذلك فهذا أيضا حسن فالعمل الواحد يكون مستحبا فعله تاره وتركه تاره باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قوائد إبراهيم إلى آخر كلامه رحمه الله انتهى ملخصا أيها المستمعون الكرام بهذا النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله نأتي على نهاية لقائنا هذا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته